إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا Well... Yeah. وكان ذَلِكَ عند الله فوزاً عظيماً ويعذب Uh... What's up? لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذره وتوفره وتسبحه إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ إِنَّمَا يَدْعُونَ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهِ يَنْذُرُونَ إِلَّا كثف إنما ينكس على نفسه ومن Joo, yeah, cool. Oi, uh بن <تصفيق> دي قل للمخلفين من الأراب فَتُدَعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَ هُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فإن تطيعون سنا وان انت جنن Don't! لقد رضي الله ويم مؤاثابهم فان قريبا وما What okay. 129. فرجل لكم هذه وان أحاط الله بها وكان الله على كل شيء سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ وَلَمْ هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَإِذْ وأيدي يَخُوضُونَ من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا movimiento Kuana saini. جاهليك فأنزل الله سكينته فأنزل الله سكينته على رسوله وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ يَمٍّ دَسْتَقُوا وَكَانُوا أخط بها وأهلها وكان الله لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق فلا المسجد الحرام. mm -hmm. taw conference taw